121. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 122. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 123. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون 117. قل إن اتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم 118. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 121. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين 122. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله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 117. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 118. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 119. وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 110. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال 111. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 121. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين 122. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون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 فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس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 وَقَدْ خَلَتْ نُدُرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عظيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُنَا من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أرىكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا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 119. ولقد مكناهم فيما إن فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء اذ كانو يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا اياتنا لعلهم يرجعون فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَتَهُمْ بَل ضَلُّوا عنهم وَذَلِكَ إِكْثَهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَثْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ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 وَمَن لا يَجِدْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ